الباب السابع عشر ومئتان باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده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 يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه ولخلوف فيه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 فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين متفق عليه وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي رواية مسلم فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عده شعبان ثلاثين متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي رواية مسلم فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما